Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'bud, Iyaka صراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم tana fajaba basuna لَنَقُصَّنَّ عَلَيْكَ نَبَأَ الَّذِينَ رَأَوْا ٱلْحَقَّ فَمَا ٱنْتَظَرُوا۟ إِلَّا حَشْرًا قَاصِدًا وَيَوْمَئِذٍ ٱلْحَّاقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يطلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبريز لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تستجد إلا ربك قال أنا خير من مخلب وخلقتهم من طين قال فاهبط منها قال فهبط منها فما يكون لك أنت كبت فيها فاخرج إنك من الصادرين قال أضني إلى يوم بعثون قال إنك من المضرين قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزْعِنَنَّكَ عَذَابًا نَّدَمًا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم مِّن يَمِينٍ وَمِنْ شِمَالِهِمْ وَيُعَذِّبُهُمْ الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عن مال بسمع ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حط عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولا أم يذون المؤمنين ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولا سَمُون وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَكُونُوا مُشْرِبًا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الفضة قل لي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصّر الآيات كذلك نفصّر الآيات لقومي يعلمون قل إنما حرم رب الفواحش ما وهَوَ منها وما ضَطَنَ والنم والبغي بغير الحظ والنم والبغي بغير الحظ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا وأن تقولوا على الله لأمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقضلون يا بني آدم إما يهتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ أَصْحَابُ ثَمَّنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ هُنَالِكَ يَنَالُ النَّصِيبَ مِنَ الْخِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَلَّوْنَهُمْ ضَالِّينَ قَالُوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنَّا تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كذبين. Dari kaum min al jin wal malaas finnaat. Kala madahatum matul nganat muftah. Hatta ila dawatu fiha jami'ah. Bala tuxrahum li ulam. Bala لا له من وَقَالَتْ قُلْ لَهُمْ لِأُخْرَىٰ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلِيمًا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ فَذُوقُ الْعَذَابَ فِي كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَتَرَوْ لَهُمْ أَعْوَابُ السَّمَايِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى حتى يرجى الجبل في سم الحياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ذَٰلِكَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ اسكامنا ولا ندا اصحاب التنه أصحاب, اصحاب النار ان قد وجدنا اذ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لهم آل عنة الله على الظالمين الذين يصدون. اتلا قوم عليكم ولا التي وَنَنزَّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُ ۖ وَادْعُ بِرَبِّكَ دُعَاءَ خَاشِعًا ۚ إِنَّ رَبِّي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ هُوَ مُسْرِفٌ فَلَن يَكُونَ لَهُ سَنُهَلِّلُ لَنَا مِن شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ وَيَا النَّبِيُّ مَا نَعْمَلُ وَذِى في سدة أيام ثم استوى على العرش يحشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لهم خلق والأمر تبارك الله تضعوا عنه وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفاً وطمعاً إن رحمة الله غريب ربيعا غشوا بين يدي رحمه حتى لان الى <سؤال> اقل السحاب ثقالا صقلا مرداذن ايت وهو الذي يغسل الزياح غشوا بين وَلَنَسْحَبَنَّ فِي طَالٍ سُقْنَانَ لِبَنِي نَيّ سُقْنَانَ جاء ولدت الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا كذلك والذي خبث لا يخرج الا كذلك كذلك ونلف الايات قوم فَأَوْصَىٰ أَنَا أَنَحِلَّ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ولا ننت ولكنني رسول من رب العالمين ومبلغكم رسالات ربي وانصر لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اوعدتكم ان جاءكم تَتَّبُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فَأَمَّا عَجَيْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُلُبِ وَأَضَلَّنَا النَّبِيُّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِذَا غَادَرُوا Hafalah takut. Allah melarang labil kau, bimanggum. Inna lana rak bi sebahat. Inna lana rak bi sebahatimu, dan lana rumuk mina kabilah. Allah ya rumu, bukan bi ya bulan وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ دَسْطَةِ فَاذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُخْلِمُونَ قَالُوا أَجِبْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَابْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا diamine of sodium فَأَمَّا جَاءَنَا هُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فَأَمَّا جَاءَنَا هُمُ وَالَّذِينَ مَعُوهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَمَا مَلَكُ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِينَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ آيَةً فَذَرْنَا تَنفُسِ فِي أَطْلَالِهَا وَلَا تَنَسُوهَا نُسُوء فَأَقْبَلَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ أَمِين وَذَكُرُوا ابْتَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاتٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ أَمِنًا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذَكُرُوا وَمَا نَحْنُ تَعْتَدِي فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَوْمَ النَّاسِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ عَطَاءِ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ فعبروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تريدنا إن كنت من المرسلين فأخبتهم الرجفة فأصبحوا قَوْمَنَا طَغَوْا مِنَ الْقَدَا عَنْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ اتَّقُوا إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ أَتَتُونَ الْفَاحِشَةَ, أتبتون الفاحشة SEMUATAN MINNADUN NISA BAL فانظر كيف كان عاقبة مجرمين وإلى مذينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم لَيِنَةٌ رَبُّكُمْ فَأَنْفُ الْكَيْن وَالْمِيزَانَ وَلَا تَفْسُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم توعدون وتصدون <تصفيق> عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرين ومن يقاتلكم فاصبروا تصبروا حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجك يا شعيب لا تخضم لك يا شعيب والذين آمنوا معك من طغيتنا أول تعودنا في ملتنا قال أَوَلَمْ كُنَّا كَرِيمِ وَلِيَفْتَوِينَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّهُ دَنَا فِي مِلَّتِهِ بين قومنا بالحب وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا منها قومه لئن اتبعتم شعيبا منكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم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 فتولى عنهم وقال يا قوم بقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم حسنت حتى عمل ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفوا وطالوا وطالوا قدم الساء انا اضطره الله والصد الله ما وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا اتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا اتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا لقد جاءتهم صنون بالعينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما جذبهم عقل كذلك نضع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا بأكثرهم من عند وهم وجدنا اكتوهم لمنافقين ثم بعثنا من عندهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فضلهم بنا ثم انظر كيف كان عاقبه مفسدين وقال موسى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائي قال إن كنت جئت بآية ما فأتي بها, فأهت بها. إن كنت من الصادقين فألقى عصابه إلهي كعبان مبين ونزع يده إلهي بيضاء للنظيم قال الملك من قوم فرعون إن هذا لساحر عبيل يريد أي خرجتم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرضه ولقاه وأصل في المدائن حاشيم يأتوك بكل ساحر عظيم و جاء السحرة في من المطلقين قالوا يا ناس واسترهون سحروا أعين الناس واسترهون وجاءوا بسحر عظيم واو نبيلة لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون له ضطعا أيديكم وأرض لكم من خلاف وأرض لكم من خلاف إن لا يصلب أنكم Allah dan tidak ada yang mengetahuinya. Allah mengutus Nabi-Nabi-Nya untuk memberitahu manusia tentang kebenaran dan mengajarkan mereka tentang kebenaran. Allah mengutus nabi المتقين قالوا وذينا مما قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهدك عنوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يضيروا بموسى ومنعه ألا إنما قلتهم من آية لتسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل فأرسلنا عليهم قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عقد يا دكت لأنك شفنا أنك جزلا من أنك ولم أقص لنا معك بني إسرائيل فلنا كشفنا عنه في إسرائيل لإنك شفنا أنهم يجزيل يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورقنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ تابع سبيل المُسلمين. من الشاكرين وكتبنا لهم في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأنظر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات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 بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا ينكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سخط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ورأوا أن فدغلوا. قَالُوا إِنَّمَا رَحِمْنَا ربنا. رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالوا وَدَنَّى مُوسَى إِلَى قُرْبِ رَبِّهِ أَسَفًا قَالَ بِسَمَاءَ قَدْ خَطَأْتُمُ مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرًا أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ لَنُّمَ القوم <سؤال> استضرفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء او لا تجعلني مع القوم الظالمين طان رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك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 ربك من بعدها رفور الرحيم، ولما سكت عموس الغض أخذ الألواح وفي رصقتها هدوء ورحمة، وفي رصقتها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يطلبون. اختار موسى قرنه 70 رجلا من لقاتنا فلما اخذته ورجفت الطال ربنا فيتأكد من قبل وايا تهلكنا بما فعل الصهاه منا ان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 أنا عداني أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها وسأكتبها للذين يتقون ويمتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل المعروف ويَنَامُ عَنِ الْمُتَرِّ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيبَاتِ وَيُحَذِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضْعُ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إصْلَهُ وَيَضْعُ والأولاد التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا والذين الذي منزل واتبعوا واتبعوه لعلكم تهتدون وإن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى فَاسْتَطَامَ طَوْمَ نَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ مِمَّا تَجَسَّدَ مِنْهُ نَجَاعِشَةَ عِلًا أَدْرِكَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ لك كانوا أنفسهم يحلمون وإقتل لهم مسكن هذه القرية وكل منها حيث شئتم وإقتل لهم مسكن هذه القرية وكل منها حيث شئتم وقولوا حطب. وَقُلُ حِفْطَةٌ وَدُخُرُ اللَّهَ بِالْجَدَالَ نَفْعِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ نَفْعِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَلَّزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ طَلَعَ غَيْرَ الَّذِينَ لَمْ يَلْمُ فَأَوْصَلَ لَهُ عَلَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ إِذْ هَاجَرُوا يَقْنِونُ وَاسْأَلُوا مَعَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَبْصِي مَحِيطَانُمُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُونَ ما كانوا يفسقون وإطالتهم مَتُم منهم لِمَتَعِهونَ قَوْمًا إِلَّا مُبْلِكُهُمْ أَوْ مُعْذِبُهُمْ طَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعِلَّهُمْ يَتَكُونُ طَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَإِذْ طَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمْ يَتَعَذَّبُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمُ الْمُهْلَكُونَ أَوْ مُعَذَّبُونَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلم ما عتو عن ما نو عنه قلنا لهم كونوا وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُرُهُ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِبَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِبَابِ وَإِنَّهُ فَلَمَّا فِي الْأَرْضِ مَا مِنْهُمْ صَالِحٌ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَتَلَوَّنَوْنَ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَبْطِعُونَ فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَقُودُنَ عَرَضَهَا بَدْنَهَا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يغفت عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسونا فيه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 امُغُلَّتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاكْتِمُوا مَا فِيهِ عَلَّكُمْ ثَقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ميثاقَهُم بَأَن لَّا تَعْبُدُوا وأشهدهم على خصهم وأشهدهم على خصهم ألاست بربكم قالوا بلا شهيد لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا رافلين أو تقولون ك أباؤنا من قبل وكنا وكنا قرية من بعدهم أفتهم لنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصي الآيات ولعلهم يقدعون وتن عليهم الذين آتين ظلمها فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الظالمين ولو شئنا لرفعناه منها ولكن بدهو أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه منها ولكن بدهو أخلد إلى الأرض ربه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفضرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وربلا بالأسماء الحسنا تدعوه بها تدعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجدون ما كانوا يعملون وممن خلقنا بالحفظ وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقل لي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ماهي صاحبون Awalnya turun di malaikat-istimmati, wal-arḍ, dan tiada salah satu dari mereka yang salah. Dan nasaaihkanlah mereka dengan kebenaran yang mereka dengar. Dan dengan apa yang mereka dengar, mereka alunakan نوجج أن نجح في عنها قل إنما إلها. Tutu min al khair, wa maasal yasoor. Inana illa nabiyyu wa besir. Inana illa nabiyyu wa besir وَجَعَلَ اِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَسَّىٰ حَمَلَتْ حَمْلًا غَضِيفًا فَضَظَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ ؏َوَّلَتْهُ عَلَىٰ رَبِّهَا مَا لَهَا أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا فدعوه فلن يستجيب لكم ياكم صادقين ألم أرجل يمشون بها ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذرى يصنعون بها يدعون صرك اكم فمن تكيدون فلا تنصرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون بها توني لا استطيعون ولا يفسرون وإن تدعون إلى الودا لا يسمعون وإن تدعون إلى الودا لا يسمعون وتراءى ضعون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو واعمر بالعُون من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تلكروا, تلكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم وإخوانهم يمدونهم في الغي وهم لا يقصرون ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآيات قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى وَدُونَ الْجَذْبِ وَتُرْضَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُهُ وَفِي فَتَوْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْجُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ وَضَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِهِمْ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه ولهم يسجدون